بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف ل ا م تزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون ا ف ت ر ا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 ما لكم من دونه م و ل ّ ولا شفيع؟ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ د د ب ر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره ألف سنة مما ت ع ّ و ن ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه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 سوىه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون وقالون أإذا َ ل ل ن ا في الأرض أإن لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قُلْ ي َ ت َ و َ ف َّ أ ك ُ م ْ م َ ل َ ك ُ الْمَوْتِ الَّذِي و ُ ك ْ ل َ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ ت َ ر َ أ ى إِذِ ا ل ْ م ُ ج َ ر ِ م ُ و ن َ ن َ ا ك ِ س ُ رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَوْ ت َ ر َ ى أ ذ المجرمون َ ا كسور أوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا إن موقن ولو شئنا ل آ ت ي ن ا كل نفس هداها ولكن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 وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خ ر ّ و ا ا ج ذ ا ن خرّسوا ج د ا و وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجاف جنوبهم عن المضاج ع يدعون ربهم خوفوا وطمعوا ومما رزقناهم يفقون فلا تعلم نفس ما أ خ ف َ لهم فلا تعلم نفس ما أ خ ف َ لهم من قرة أعين فلا تعلم نفسما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَا كَانَ م ُ ؤ م ِ ن ا ك َ م َ كَانَ ف َ ا س ِ ق ا لَا ي َ س ْ ت َ و و ن أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزل بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأم الذين فسقوا ف م أ و ا ه م النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا أعيدوا فيها وقيل لهم ذوق و ا عذابنا لَلَهُمْ ذُوقُ عذاب َ النَّارِ الَّذِي كُنَّ بِهِ تُكذِبُونَ َ و َ ل َ ن ُ ذ ِ ي ق َ ن َّ ه ُ م مِنَ الْعذابِ َ الأدنى دونَ ُ العذابِ َ الأكبر َ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْهُمْ ذُكْرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ث ُ م َ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ م ُ ت َ ق ِ م و ن َ وَلَقَدْ أ ت َ ي ْ ن َ ا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا ت َ ك ُ ن فِي م ِ ر ْ ي َ ة ت ٍ مِن لِقَائِهِ وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون. إ ِ ن رَبَكَ ه ُ و يَفْصِلُ ب َ ي ن َ ه ُ م يَوْمَ ا ل ق ي ا م َ ة ِ فِيمَا ك ا ن و ا فِيهِ ي َ خ ت َ ل ِ ف ُ و ن أ َ و ل َ م ي َ ه د ِ ل َ ه ُ م كَمْ أ َ ه ْ ل َ ك ن َ ا م ِ ن ق َ ب ل ِ ه ِ م م ِ ن ا ل ق ُ ر و ن ي َ م ْ ش و ن َ فِي م َ س ا ك ِ ن ه ِ م إ ِ ن فِي ذَلِكَ ل آ ي ا ت ٍ أ َ ف َ ل َ ا ي َ س م َ ع و ن وَلَمْ ي َ ر َ و ْ ا أَنَّ نَسُقُ الْمَاءِ إلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ و َ أ َ ن ف ُ س ُ ه ُ م ْ أَفَلَا ي ُ ب َ ص ِ ر ُ و ن َ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إ ِ ن ن ْ ت ُ م ْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا ي َ ف ْ ع ا ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا إ ي م َ ا ن ه ُ م و َ ل ا ه ُ م ي َ ظ ْ ر ُ و ن ف َ أ َ ع ر ِ ض ع َ ن ه ُ م و َ ل ت َ ظ ْ ر إ ِ ن ه ُ م م َ ت َ ظ ر ُ و ن